بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ر كل ك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم الانذر أن الناس وبشر الذين امنوا ان ان நீ நமும் கடமசுன இன்னொன்னதி அவுத்தி அயஸ்தவ லூர இலிஹி மௌஹ انه يبدا الخلق ثم يعيده لارجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من القسط والذين كفروا لهم شراب من الحميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء